وخير هادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مكتثاتها وكل محتفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار النسب النسب وسماه سبويه لحاشك لحشك قال ابن معطن في تعريف النسب هو أن تعزو الإسم إلى أب أو قبيلة أو حي أو صناعة ياء مشددة في آخر الاسم مكسور ما قبلها وقد يعوض عن إحدى الياءين ألف فتقول في يمني يمان وكذلك في شامي شام ولا يجوز التشديد مع الألف لأنه جمع بين العوض والمعوض أما نسبك عز نسبتي اسمه فد الله مثلا باوكشيكيان قبيليك لأن حي قوكك لأن صناعته في شيء وهو كالي شيء يأي شيء مشده لقد اسم كيشك الشيء بيت مكسور بيت جاي الشيء وقد يعوض عن إحدى الياء أين ألف إيك اللياء كان حذفك ورمش داني هنا داني ألفك داني يمني يماني أو كاتنالي يماني هو شوى نالي. أرومًا أما تعيش ابن المعطي بخور البوب ونسب لكثير بكالي وسماه سبويه الإضافة يعني بانسبه يشمت إضافة وبن الحاجب يعني سماه ابن الحاجب النسبة النسبة بكسره بضمش بكسر النون وضمها بمعنى الاضافه نسبه اسمها بمعنى اشياء الاضافه اي الاضافه المعكوسه كالاضافه الفارسيه مثل يسال غلام غلام محمد غلام محمد اما اضافه الزماني عربية الله غلام محمد اما إضافة أما للفارسية الزماني الفارسيه كاتب الله غلام محمد يعني غلامك هي محمد غلامة وهيت محمد بطلاع محمدي يعني شيء له له شيء بعثي شيء إذ عدلا بالله أبيت ، أع climت غلامة يعني غلامة محمد على محمدي هذه الأم气 شيء إن الإضافة المعكوسة مثل إضافة الفارسية معكوسة هي, هي التي تقدم فيها لمضاف إليه على المضاف كغلام محمد يقدم محمد على غلام ويزاد عليها وكبوت او مشددا وقوت رجاتي او غلام غلامي غير محمد او اضافه اليه هي كاشيه يعيش يعني شيء مشدد يخنسر ويحدث به ثلاثه تغييرات لا نسب ده سبرن كاري لو شد بر لفظيا ومعنويا وحكميا سيجوه القرآن كاريرو أداء لفظي ومعنبي إيشي كان نروي لفظة إيشي كان نروي معناها معناها قرد إيشي كان نروي حكموا حكمي ما مرم إيشي إعرابي ونحو آنو فالأول زيادة ياء مشددة في آخر الاسم مكسور ما قبلها يعني ياء زياد أكين تدوي اسم بيشاكي مكسورة لتدل لتدل على نسبته يعني لتدل على نسبة الاسم لتدل على نسبه أو هاء يعني الاسم تدل على نسبتي بوي اللهش يلا زيادة وياه مشددة في آخر الاسم في آخر الاسم أدوي اسمك مثلا مصر مصر أو اسمك كده كتاعي وياء مشدد ما قبلها المقصود ده لتدل على نسبته يعني نسبة هذا نسبة هذا الاسم إلى المجرد منها يعني إلى إلى المجرد من الياء إلى المجرد منها ين النسبة إلى المجرد منها النسبة من سبعة أشرطة على نسبة يعني نسبة الاسم إلى المجرد من نسبة اسم مصري نسبة الى مصر كابو مصر مجرد من النسبة مصري اسمها كا يأتيك مشددي لدواء دانداو بوء النسبة بدرجة مصر المجرد من النسبة منقولا إعرابه يعني منقولا إعراب الاسم منقولا إعراب يعني منقولا إعراب الاسم إليها يعني إلى الشي إلى اليا إليها إلى الياء كابو أتاني أو لتدل على نسبة المجرد منها يعني المجرد من الياء إجذاني منقولا إعرابه يعني إعراب الاسم إليها يعني إلى اليا أكثب النسبة شبه بويا كشبل بلام أريد ومن منقولا إعرابه الاسم إليها يعني إلى الياء كمصري وشامي وعراقي أما تغيير الشي اللفظي به ولا اسمك، والثاني سيرورته اسم للمنسوب سيرورته اسم للمنسوب يعني اسم أو كياء النسبتي الاسم قبل إلحاق النسب به يسمى المنسوب إليه وبعد الحاق الياء به يسمى المنسوب سبون مصر في شوية خينا سري فيوته منسوب إليه شد بالله نسب الأدريه بس أقدر ياق خصص سري خوي بيت المنسوب مثلاً مصري فرانكز مصري يعني أم أمشتم كلمة منسوب إلى مصر واضحه سيرورته اسم للمنسوب يعني سيرورته المنسوب إليه اسم للمنسوب يعني هركل كلمه يكتهى مثلا محمد اسم منسوب إليه خلق يعني أديت فاضي كودد محمدي شخص محمدي مثلا طائفة كمحمدى عموما سيرورته اسم للمنسوب والثالث تغيير السين معاملته معاملة الصفة المشبهة في رفعه الظاهرة والمضمرة باضطراد كقولك زيد قرشي أبوه وأمه مصرية يعني أمشك يا كترة كانت لكان حكمية يعني اسمي كمنسوب بيت لريع عملي نحوي وما ملي صفة مشبهية لقلا أكرت لأن هم اسمي الشيء الظاهر رفعك هم ضميرك ايش رفعك بالاطرات بالاطرات يعني مساله شيء قياسيه هم مو كاتب هم مو كاتب صفه مشبهه اغار صفه مشبهه كواكه ما مضيش نقول منسوب ايش واكثر مثلا او ترشي زيد قرشي أبوه قرشي ابوه الي يستاء قرشي الدويك خضره قرشي خضره اسمك يشرف على كدوك أبو ابو, أبو يعني تشي فاعلي قرشية فاعلي قرشية وهو مضاف وهو مضاف الهاء مضاف اليه اسمك ضاهر مرفوعه بقرشي وامه مصرية يعني زيد وزيد امه مصريه وزيد امه مصريه يعني وَزَيْدٌ أُمُّهُ مِصْرِيَّةٌ هي أو تقدير كيدي وزيد أُمُّهُ مِصْرِيَّةٌ هي كون كم مصرية؟ فانسوبة أبي أبي مرفوع إشي هابي مرفوع إشي هابي مرفوع إليه لإسم كابو التقدير كيش يا والتقدير مصرية هيا كابو همان إيشي شي أكا همان إيشي صفين مشبهة أكاد لري حق أما حلق القرآن يكون هناك من يعني ان يكون هناك من يمكن شتر يكون ويحذف لتلك الياء ان أشياء في مصر من يمكن من من من يعني مصر الله يطعمنا في مصر بس فعل مضريه يعني ا بس اوكازات عالميه نا منه ده عالميه نا منه ومن العناصر الصرفيه يعني اوكازات مصريه ومن العناصر الصرفنيه وهي المضاريه يا مصرية بتنوينها ويحذف لذلك الياء ستة أشياء في الاخر لا كتاي لا كتاي هالكلمة كلمه كأجر نسبتي بذي نبولا يا هو ششت حثبه ويحذف لتلك الياء ستة الشياء في الآخر الأول هي تقلوش تعني كحثبه لكاتي نسبة الياء المشددة الواقعة بعد ثلاثة أحوال يصير حرف كهبو يا مشددها شي مشدد هاد جا أو ياء زائد ب ينبو النسبش بي نسبة خوي جارك تلك النسبة بدين حثبه بولما سواء كان زائدة ككرسي كفو رأسين هاتوا باشان يائك مشدد هاتوا الياء والمشدد الواقع بعد ثلاثة أحرف أو للنسبي مثلا كشافعي يصف شافعي محمد كري إدريس النسبة ولاي شافع كيكي كالبابي لقول كان فمحمد كري إدريس خيوة الشافعي وان كسكش كما ذاك الشافعي الشافعي بس الشافعي شافعي كم خويت شافع. شافعي خويتي محمد الكوري ادريس كيائي شيبيويا بالنسبه لدراو يا شافعي كرسي شافعي. ياي نسبة.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 مشدد مشدد هدو يعني النسبة او مشدد اه فالاول ياء زائده مشدده كامو اجتماعي اربع ياءات تشوار لبرك كوبونوي او لبر ياء مشددي يا كم حسب او دوم حدثنا في او لا او ويقدر حينئذ ان المنسوبه والمنسوبه اليهما علياء المجدده للنسب او كاتيكا حذف ياء كاكه ويقدر حينئذن حينئذن حينئذ حينئذ شيا حين اذ جه حين حينئذ اذ بك حين اذ فجاع حين يعني حين يحذف هذه الياء كتا ياء كحذفين يقدر المنسوب والمنسوب الى أو يقولون ان يكون المنسوب الى يوم يقولون ان يكون المنسوب بو يوم يقولون ان يكون المنسوب الى يوم يقولون ان يكون المنسوب الى يوم يقولون ان يكون وانيه هذا شافعي محمد كوري ديس النسبه شافعي يعني تون نسبتي تي ولاش شافعي كمحمد كوري ديسة تقدير في سياق كلام زين ويقال ويقدر حين إذن أن المنصوب المنصوب إليه مع الياء المجازة للنسب غيرهما يعني غير المنصوب المنسوب إليه بدونها يعني إذا حذفت الياء الأولى بدونها لا سرها كبرس بدونها أي إذا حذفت الأيام الأولى ينحذف الأيام الأولى مشكلة معناه. وليراء سودي جابينين كاتك أم تقديرانة آية أما أم أم شافعية مثلًا كمان منسوب كمان من منسوب إليه قازنجك ليراء كين لهندب من معك سئ عن هن لبيع ولهذا التقدير ثمرة تظهر في نحو بخاتي. سبخاتي جمع إشيا جمعي بخته. وش تريد كخ وش خراسان بيت؟ نعم نعم بخاتي. بخاتي جمع البخت. أي الإبل الخراسانية. سبنا بخاتي وكراسي. هما نجمع. كراسي جمع كرسي وإذا سمي لم ما هناك شيء ناوي ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون هناك شيء نسب ان ان يكون هناك شيء بخاتي ان يكون ممنوع من الصرف ان يكون هناك شيء يمكن يعني بخاتي بخاتي وكراسي فانه قبل النسب ممنوع من الصرف لوجود صيغة منتهى الجموع نظرا لما قبل التسميه شكم سكراسي حتى الناوي شخص هيك بلان يشتر جمع بوا دابا ويكاب يشتر جمع بوا ممنوع من الصرف اما اقرتشي اقر ناوي مذكر يشبه ثم نسب إليه فانه قبل النسب ممنوع من الصرف اما بير او كنافه منتهى الجمهور. نظرا لما قبل التسميه فان الياء من بنية الكلمه من بنية الكلمه شوف قال ما حتين جمع مال النسب بلام اجى نسب ما يعني نسبتنا يصير مصروفا لزوال صيغة الجمع بياء النسب ولم أقر بخاتي يأكي ما نليك الدوا يأكي نسبة ما خستبالي أو كاتا تشيئ وبعد النسب يصير مصروفا لزوال صيغة الجمع بياء النسب أو كاتا يأي بخاتي نامين الصيغي منتها الجموع نامين أو كاتا أوي أياي النسبة كوابوم اجر بخاتي بخاتي اغر ناوي مذكرك بيت ناوي مذكرك بيت دبر صيغه يعني الصرف والله ناوي مذكر اتواني تنوينك اتواني تنوينك واش تواني من الصرف تعامله والله مذكر وان سمي به فيكون ممنوع الصرف بني بخاتي شوكو جمع حر خوتيها، شوك جمع من الصرف. ناي وش دنا بخاتي آفرته لبر عالميتها، هل من الصرف؟ فيكون ممنوع من الصرف، ولكن لعالمية والتأنيث المعنوي. اما تأريج لسر حز في ياء مشدد أو أنجد وعيش وس توزع لسد تقديري منسوب منسوب إليه وقازنجي أم تقديري باسكت أم جا <تصفيق> والأفصح في نحوي مرمي مرمي مما, أح... مما إحدى يا أي زائدة زائدة حذفهما أصلي مرميشيا مرموي مفعول اسمي مفعولة مرموي يعني من رمى يرمي من رمى يرمي أصدقائي مرمويون هو لسبب الواو الساكن مع الياء تقلب الواو ياء فيدغم الياء في الياء يعني بيتها مرمي أنجا كسراء كذلك مرمي والأفصح في نحو مرمي مما إحدى ياء زائدة حذفهما نكحذفهما حذفهما، مظف. وبعضهم يحذف الأولى. سبنا ك كي كي حس حذف كي. سبنا مرمي. لدواء أو يخيم مرموين وتر مرمي مرمي. أجا أجر أمياء مشددة. لبرو سياح الرضويات مشددة تو. اجر نسبة من ده فعلي يا اي كثير افكتا ان يا حذف في نحو مروين يعني عند النسبة مما إحدى يا زائدة زائده حذفهما وبعضهم يحذف الاولى بوتشي الا احدى يا ايه زائده كاصلي مرميشيا مرموي مفعول يعني يا كتاي لا مكا يائي كوتاي لاماكي وزايد نيا أي شيء زيادة يائي كم زيادة مرميين لأن الوزن مفعولة مفعو يعني واوي مفعولة واو كز بوتايا كابو مرميين دو ياء يشيشان زايد يشيشان زايد نيا يائي دوومي لاماكي زايد نيا يما ألينش الياي المشددة الواقع بعد ثلاثة أحرف سواء كانت زايد فالله ما الليلة مرميششان زايد واضحة والأفصح في نحو مرميا مما إحدى يائه زائدة حذفهما أيش الحذف كن باي كي كان الجزاءد باي كان الأصلبة وبعضهم بعض العلماء بعض العرب يحذف الأولى بس شيكيك كان حذفك ويقلب الثانية واو لكن بعد قلبها ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فتقول على الأول مرمي أجرملا سر قولي كم كت أفصحك وعلى الثاني مرموي مرموي يعني إيكي كمان حذف كالوا بس دوام يا إيش أكينا أكينا واو شو لكيت واو مرموي يا أكي دوام أكينا ألف باشر ألفك أبيتا واو حين النسبة يا أكا أبيتا أبيتا ألف دوائي أو ألف لكاتي نسبة أبيتا أبيتا جي بيتوار لجاتيو لي مرمي لي مرموي ويتعين في نحو حي وطي مما وقعتا مما وقعتا فيه بعد حرف واحد فتح أولاهما يعني ويتعين فتحوا له فعليه تعين كما فتح فتحوا يعني ويتعين في نحو يعني في مثال حي وطي مما وقعتا فيه بعد حرف واحد يعني يائي مشدد اگر كوت الدوي يك حرف استماش حي حي ح بس بثنها دويائي مشدده لكانت نسبه اگر يائي مشدد يشي نسبه د فالي شي اكيد على فتح أولاهما وردها ال وردها الى الواو ان كانت الواو اصلها أجل خوي هالشيء بواوي وقلب الثانية واو واوا ك وحيوي حيوي يعني لم كاتنا تشيك دوا طواوي وحيوي وردها الى الواوي ان كانت الواو أصلها وقلب الثانية واوان. طيشية واني واو تمك اخوي طيشه تطاوهت واو يعني طوي بوته واو يعني طوي بوته بطين حل خوي واو اخوي جراوه واو دومي شي حركه واو وردها الى الواو كانت الواو اصلا وقلب الثانية واو دومي شي حركه واو قلبت يكم يكم واو هرخوي واو. ياء طواء. ألف سورة يا كميا و وكيك وموهر خي واو على صوره ياء اي كيت وحيوي اما حي بوبو تحيوي نو تحاوي حي حدو بو يك يا نو كو كيمينتو علاليا دو ميانيش لبر بالنسبه كاع واو حيوي اما اغير يعيش مشدد لكو كوتاي كلمه ابو اجر نسبه من دا فالي يا مشدد مع لا قليدانه اما احكام مكانتي الثاني كحذف ويحذف تمكن الشاء على الياء 26 الثاني كحذف هاء التاليف تاء تانيث نكاتي مسبحه ثب تاء الثاني تقول في النسبه الى مكه مكي مكي او تع ك حذف وقول العامه خليفتي خليفتي في خليفه ساخليفه خليفتي يعني بزيعه شبه زياده كلمه تع تع ك حذف مع امي قولي عاميه ما خياسني وخلوتي خلوتي, يعني في خلوة في خلوة أما أرى اللحم وقال العامة خليفتي في خليفة وخلوتي في خلوة لحم يعني خطأ والصواب خلفي وخلوي شنك خليفة فعيلة نستر أبيتكي فعلي تويدي نستر يوزني شيئنا يوزني كان إخبارين وخلوي ينتا حثبه الثالث يعني اوك حثبه لك لكوتاء الالف خامسه فصاعدا مطلقا ألف كوتا بينجم جنب حرف هواء لكات النسبه حثبه الا مطلقا يعني هيش قيود دينيه بو التانيث باب الحرف بيت يعني هالشيك بيت يعني كوتا بيانجم حذفا بي أما ألف أقر بيانجم بو بيانجم حذفا أو رابعة يعني أقر ألف كوتا تشوارموا طلا ثاني كلمتها يعني ثاني كلمتها متحركا يعني مثلا نمني ألف إحلو ألفانك على مطلقه ألف الثاني كحبارة يسأل في حبارة بينجم لطائر حبارة جوليك اللبالند جوليك اللبالند وتمان بقد قازيك قولتر رمادي اللون أو الإلحاق أقل ألف بينجم بوبو إلحاق كحبرك كحبرك سحبرك ألفكي حبرك اللي في الحاقة بحبركال لسه الوزني سفر جلبروا سفر جلطة منايمي ويكم حبركاش يعني قراد دولة قد يعني الجناه ها أو إيش تبي تشوف كإلا سر حيوان وانا القراد دويبة متطفلة ذات أرجل كثيرة دويبة متضفلة ذات أرجل كثيرة تعيش على الدوام والطيور وقرات بشتي كتير جودريت سرب ممك أو سرب ممك أو للرشكاء تاسر ممك أو بيوتري قراد نجبني سرب ممك بيوتري قراد سأل الله بركه منحق بسفرجن للقراض اما ألف اقرب التانيف بينجمو اقرب الالحاق بينجمو او المنقلبة عن المنقلبه عن اصل يا المنقلب أصل. يعني اصلك واو مثلا متبعه الف يا مشتاكر لو انا متبعه الف كمصطفى مصطفى الف مصطفى بينجم أصل كلمه مصطفى لصفاواتها صفا يصفو من الصفوة تقول في النسبة إليها أو كلمانا أليش حباري وحبركي ومصطفي مصطفي أفعك مكسور كابو أقر ألف بينجنب ألف كمطلقا أقر إنحاب تأنيف بو منقلب بو حث كريتو اما اقر شارمبو والثانيه اقر شارمبو فمرجل دوهم حرفك متحرك وثانيه الف التانيث خاصه الف التانيثه كجمزا سيكن دوهم حرفك مفتوح تحرك كجمزا للحمار السريع جمزان الحمار السريع تقول في النسبة اليه جمزي جمزي اوا نسبة كيتي. ألي فكان حذفه شرط دي كات دوم حرفي متحرج. أي أقدر متحرج فإن سكن ثاني كلمتها فإن سكن ثاني كلمتها كلمتها جاز حذفها وقلبها واو أو كات أتواني حسفي كي وبيك أي بشي وقلب سواء كان تأنيثي أجا اللي فكبوه تأنيث، بولمك حبلا سحبلا في كلمة كشيها ساكنة أما أجا اللي فكبوه يان أجا اللي فكبوه الحاقب برامهروابه وللحاقي كعلقة يا تنوين كعلقة اسم لنبت النابي نباتك الروجيكا فانه ملحق بجعفر علقه الفقي حقه تاء انثيه ثنيه او منقلبه عن اصل كملها ملها من من اللهو قام ملها ماسي اسم موضعها مفعل من اللهو شو يعني ملها ملها نكملها يعني بمعنى باروانه اي شيء كلوانه ولا غير شو يعني غلطت جبت او كتبت ملها شو اسم موضعها تقول أو من قلبة عن أصل كملها من الله استألفك منقلبة من من الله وويا اليواء والاصط لا بروى ثاني حرفك شيء ساكنة أو كاتا أتوني تقولوا فيها حب لي نحذفك وهرهها بجلي حب لوي حذف نكبيك بواح حب لي حب لوي عنقى عن قوي يعني حذف كي أتوني وواجست الأستاذ وملهي وملهوي والقلب أحسن من الحذف القلب أح أحسن من الحذف يعني بواو بهني باشتلاه ويجوز زيادة ألف بين اللام والواو أتوني بريشي اللام لأ فعلك واللجل وعوقي ألف في زيادةك حبلاوي حبلا حبلاوي كني في كيبو زياد كي <زياد> <بقى> ابو <بينا> وهروها ملهاوي مثلا حمك من <حاملين> قناه تواني ان في كيبو زياد كي اما سيب امم حملاوي حملاوي مفتوح الرابع ياء المنقوصه يعني إيش عارف لو حرفاني ك يعني لو إشتانيك حذف بن لكو تاي اسمه جاء من قصص خامسًا كالمعتلي أو سادسًا كالمستعلي يعني أجر جاء من قصص بين جنبو ينشش جنبو حذف بين جنبو ينشش جنبو مستعلي ششم تقول فيهما المعتدي والمستعلي المعتدي المستعلي فماذا بروبي ينجم ششمة أما أجر شارب أم الرابعة كالقاضي فكألف نح فكألف نح ملهم تقول القاضي والقاضوي القاضي والقاضوي أو كتا وهو ألف ملها لقاليا تعامل لك أتواني بلعي قاضي القاضي أو القاضي القاضي أو مسبب ولاي قاضي ناوي قاضية قاضي القاضي يعني ولاي القاضي والقاضوي أتواني ارجح بعكس ايتدو او تيبو والقلب احسن لالفه بضم ياء منقوص حذف يعني قاضي او لا ثلاث قاضوي اما اجر شعربو الف شعربو عفوا ياء شعربو ياء منقوص شعربو اي اجر ياء منقوص شيم ياء منقوص شو ياء لا كوتاي وشديت ما قبل ياء مكسور. وأما الثالثة كالشجي والشذي شدًا لها لسأل يا أي شجي شدًا لها شدًا لها الشجي لسأل وزي فعل والشذي لسأل وزي فعل سفين مشبهنا الوجهة كلمة الشجي كصفة مشبعة سواز الفعل يعني الهم والحزن من الهم والحزن يعني الشجي سواز الفعل يعني الحزين يعني أقصفه مشبها كده بس كيعني حزين كسر الشجية خي ما دقتش من الشجوي الشجو أو يعني الهم والحزن والشدي من الشذا أو شذا العرف يعني قوة الرائحة يعني انتشار ريح الطيب مثلا البداية والكواع انتشارك أو قويته الشذي يائي يأي أبدو كلمه كتوت فيجب قلبها واوا كألي في نحو فتاة وعصا تقول شجوي وشذوي كما تقول فتوي وعصوي ذكاة نسبي وين لدي ولا تقلب الياء واو إلا بعد قلبها ألفا يعني أم يا أم شجي بوتا شجوي شذوي يعني ياء قلبنا بيتا واو يعني راس تأخو يا عكب كواو تونا يا كأبت ألف ألف كأكتا واو إن هذا هو الامر الذي يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان في هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل الله المكان ولا هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل بفتح ما قبلها كما سبق في هذا هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا ش... شجي شجي ينشذي يا كنا بتواو راست أخو عفواً يا كنا بالنا بتواو أبيت فتحي ما قبل اليابك بشر اليا أنت حرر ما قبل مفتوح تقلبوا ألفل دوالي لكاثي نسبة أبيت شيء لكاثي نسبة أبيت واو باشا وإذا نسبت إلى فعل مكسور العين مثلث الفاء كنمر ودؤل وإبل أجر مسجدان لاي مكسور العين مثلث الفاء يعني فاء كشينية شفت حبيش كسر بيت ولم أجر مكسور العين ب كنمر ودؤل وإبل فتحت عينه في النسب لكات نسبية تقول نمري نالي نميري دوئ نالي دوئي علي دوالي ابن نالي ايبيلي علي إبلي وقال بعضهم يجوز في نحو ابن ابقاء الكسرة بعد يعني نالي إبلي علي إبلي هذا مش درسته خابو قياسك أيش يا يعني هم وزن شيء فعل أجر نسبد فعل بضم هرس مثلث الفاء فعل فعل فعل فعل يعني بكسر كلاكات النسبة شيلك عينك كثفتها تقول نمري ودواري وإبلي مقياس وقال بعضهم يجوز في نحو إبل إبقاء الكستي إتباعا الخامس والسادس فينجم الششم فينجموا الششم لو شتعني كحثب لكاته النسبة على متاء التثنية على متاء التثنية وجمع تصحيح المذكر هردو على مي مثل يعني مذكري سالم علميني علميني على مين كاته إذا أُعربا بالحروف لك هاتي شبون مرجع بحروف إعراب كذين علماء لا إعراب كذيني مثلنا جمعي مذكري سالمة بعد التسمية بكنا علم شنشيواز اعرابك مثلا زيدان زيدان عنده زيد فازا قلنا شخصك ناس زيدان أو كاتا اعرابك أيا لسر حركات يا لسر حروفياً من بالحروف بالحروف كما كان قبل التسمية شون فيشتر حروف حروفه بعليف زيدون شخص يعني نسيج زيدون فريد فريدون. فريد فريدون فريد فريدون فريدون مثلاً سناوي شخص كا سكس فريدون بولا مثلا. يعني كما كان تونبو هذا حروف يستشعر هذه بحروف إعرابي كي فمنهم من يعربه بالحروف كما كان قبل التسمع ومنهم من يلزمه الألف والنون ويعربه إعراب ما لا ينصرف يعني أليه ألف النون يكتيج زائدة مثلا زيدان أليه زيدان يقول عثمان واحد أكو عثمان واتشون عثمان ممنوع من الصرف، زيدانش إعرابي ممنوع من الصرف في الواقع، ويعرفه إعراب ما لا ينصرف. مثلا حمدان أكو عثمان، يا بون منا عطشان. شندين كلمات تدل على الربا ومنهم من يلزمه اللف والنون ويصرفه. يعني اللف والن اللف والنون يقال له جليا. لازمة فيه والكوا. بلام تنوينك كسيرحان. يعني قر. سرحان سرحانا يعني تنويني في هذا كأوامسي حالتا دروستا بو هال مثنايك يا جمعي مذكري السالم بلان دواي اوي بكتا علم دواي اوي كرتا علم ام كلمات كتا علم امسي اعرابة دروستا أليف منهم من يعربه بالحروف كما كان بوي الله شي الله على متى التثنية وجمع تصحيح المذكري على ميني بيان علم همايك إذا أعرابي الحروف لست أوس مذبل لست ليش يكمل لك سيس يكمليني أمروين كعرابي حروف بكرة تقول زيدي تقول زيدي في النسب إلى زيدان وزيدون فالزيدان وزيدونها لشان أجر علم ذن تثنيو جمع مبسط نبي علما بالنائي الشخص بن وقَرَبَ إعراب بحروف شيء إعرابي هكاي أو كاتا ألف منك أو وامنك اللي شبو وقولت شو بو؟ أو أنا إعرابكن أوانن أوان الزيدي تقول زيدي في النسب إلى زيدان وزيدو وأما من أجر المثنى علما أقد المثنى يكتبون من أجرى المثنى علما مثلا زيدان علما مجرى سلمان وقل سلمان حسابي لقرارك وقل سلمان الفنون في المنع من الصرف للعالمية وزياده ألف ونون أقول آه ليبكي زيدان لي كما مثلا زيدان بريوك سلمان وعيا فيقول زيداني شون أقول سلمان سلماني زيداني شبيته زيداني كابو حذف ناكر ألفونونك حذف ناكر نسبة يائي في مشهد داخلة ومن اجرى المذكرة مجرى غسلين يعني أجر مذكرة جمع مذكرة كده جميع مذكارات أكو غسلين في لزوم الجاء والإعراب على النون منونة فيقول فيه زيدين سك زيدين كلمة كه زيديني زيديني أو كاتا يأقولون ومن جعله كهارون حركة سيكيش اجر أجر جمعي مذكري سالمي وكهارون يكر في في المنع من الصرف للعالمية وشبه للعجمة مع لزوم الواو ولكن هذا هو هو هو هو هو هو هو هو هو والشبه العجمة هو هو شبه هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هارون شبه هو هو فرق أجل أعجمي بها وكلميك الشبه أعجمي بها الفرق بين العجمة والشبه العجمة هو كون الاسم أعجمي الأصل كميا الأول يعني العجمة هو كون الاسم أعجمي الأصل مسمى به كون الاسم أعجمي الأصلي مسمى به سبن إبراهيم إبراهيم أعجمية من حيث الأصل وسمي في العجمة به نامياً بيناو نامياً بيناو يعني كلميك أعجمية وناوي الشيهي ومعروفة لأعجمية هيا أما الشبه العجمة هو كون الاسم عربي الأصلي لكن لم يسمى به أصلا، لم يسمى به أصلا، لكن لم يسمى به أصلا، ناو ننرى، يعني من حيث الوزن أبزاني عربي هي، بس نايفي ننرى، كن نايفي ننرى فيه وتشبه العجمة، لبر، ناو نناني، معروف نبوني في الاستعمال، لزماني عربي دا، ولكن هذا هو به أو كاتب يتشبه المكان هو ومن جعله كهارون في المنع من الصرف الذي يجعل هذا مع لزوم المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا ما اللغة يك اللي عربون عربون ما معنى عربون معنى هذا بيشير معناه عربون إيش أو باري علي بيزغلق معملة فشمانية بيت عربون بي عربون بيت فشمان بوي منا هو هو وفقها حلال يا حرامة طبعا الشيخ بالبعض رحمه الله الفتوى هي لا كهوا حلالة ونهي كلاو العربون يجبلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون بلا ما حدثك ضعيفة فناق شيء اخر شيء اكدو هي حلالة. أو كعربون في لزومها منونا في لزومها منونا عربون في لزومها منونا يعني هم واو الى قوا هم في لزومها الواو وحال كونها منونا ايضا او ال او كالماطرون الماطرون اسم قريه بالشام في لزومها يعني الواو وتقدير الاعراب عليها. شو كا هالخيم ماطرونها؟ يعني بولمنا جاء عفن. بولمنا خربت الماطرون. إيه وني خربت الماطرون. رأيت الماطرون مررت بالماطرون. أوها. يعني اسم قرية بالشام في لزومي وتقدير الإعراب عليه يعني إعرابك لا زيدر ناكير أو اسمك في محل رفع في محل نصب في محل جر بوشوا وفتح النون الحكاية يقول في الجميع زيدوني وتي وتي ومن اجرى أفضل ومن جعله كهارون يعني جعل زيدون كهارون في المنع من الصرف او جعله كعربون او جعله كماثرون أقولكم هارون تعامل يا راك عربون تعامل يا راك أقولكم ماثرون تعامل يا هل أري زيدوني؟ يعني شيء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 وعدما إليه يعني إلى مفرده وعدما إليه يعني إلى مفرده مفتوحها يعني حاله كون الميم مفتوح مفتوحها يعني الميم سواء حكية أو منع يعني على سو سواء كان على سبيل الحكاية أو على المن. أبست يوين يعني إن سميته به علما نسبت إليه مفردا ساكن الميم ساكن الميم. ينسب إلى مفرده ساكن الميم اما اقل شيبه جمعه اقل وعلم اليه يعني ينسب الى مفرده مفتوحها سواء حكي او منيع وذلك للفرق بين النسب اليه مفردا وجمع اقل مفرد بو مفتوح اقل جمع بو ساكن يعني فرق شيئا بين يعني تمرات بللي تمري تمري ما فرقك يا يتي تمارات علي تمري تمارات علي تمري أما أقر جمع به هي أقر مفرد به علي تمري بعكسه، أجر جمع بياضي تمريون أو جمع، أجر مفرد أجر علما بياضي تماري، بوياضي شيء فنحو تمارات جمع ينسب إلى مفرده ساكن الميم ضعواء، وعلما إليه يعني إلى مفرده ينسب إلى مفرده مفتوحة هاي المفتوحة المين سواء حكية أو منيعة. يعني ممنوع من الصرف بيان على الحكاية به وذلك للفرق بين النسب إليه مفردا وجمع. وأما نحو ضخمات ضخمات فألفه كالف حبلة بجامع الوصفية ضخمات هالوصفة ضخم بوصفة وحبلاش بوصفة يعني وكو تشي بيأكيد وكو حبلاش بيأكيد يجوز في ضخمات يعني بالله ضخمي وضخموي كيف هو الحبلوي وحبلوي هذا وأما نحو ضخمات فألفه كألف حبل بجامع الوصفية ويجب الحذف في ألف هذا الجمع خامسة فصاعدا سواء كان من الجموع القياسية كمسلمان، إسم مسلمات ألف كي م ميم سين لام ألف تاء، ألفي أم كلمة يا أم جمعة أم جمعي موالتي سالم يجب الحذف في ألفي هذا الجمع خامسه فصاعدا جاء غرب ينجم ويان سلو سواء كان من الجموع القياسية كمسلمان أو الشاذة كالسرادقات السرادقات، سرادقات، سجمعي مؤنثي سالم، بلام على القياس أقل نسبة بذة بال، الذي تقول فيها مسلمي، مسلمين نسبة بولاشي، مسلمات، وسرادقي نسبة بولاى سرادقات. أويس الضخمات أوهام أتاني بلي ضخمٌ وضخموي وضخمويٌ وضخماويٌ هروك حبلا حبليٌ وحبلاويٌ وحبلاويٌ حرس هروك وجن حبلا شاء الله وند باشا موفق الله فيك وصلنا